وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم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 يتجرعه ولا يكاد يسيره وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص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 تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين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 قل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم ويُنفق مما رزقناهم سرَّوا على نِيَّةٍ من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خِلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا ذَا الْبَلَدِ آمِنَ وَجَنُبِنِ وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تَبَعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نج بدعوتك ونتتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 ثيابهم من قطران وتغشى وجوههم النار ثيابهم من قطران ثيابهم من قطران وتغشى النار ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن هو إله واحد وليذكر أولو الألباب